والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيره وقالوا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء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 يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُ لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِي عَلَى الْفَاحِشَةِ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضطن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها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 ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا اللي تبتغوا عرض الحياة الدنيا وَمَن يُكرهنَ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بعد إكراهِنَ غفور الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثل ومثل من الذين خلوه من قبلكم وموعدة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح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 والله خلق كل دابه مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء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 وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّه وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّه وَيَتَّقِهِ فَأُلَائِكَ فَأُلَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقُسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أِيمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقُسِمُ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 وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعمل الصالحات لا يستخلفنهم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي تضالهم ولا يبدلنهم من me بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيم الصلاة وأتّ الزكاة وأطيع الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض و هم النار ولا بأس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغ الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهرة ومن